فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل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 قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فالقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين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 فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إن معي رب سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر ففلقف كان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأجينا موسى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ الْأَصْنَامَ فَنَظُنُّ لَهَا عَاكِفِينَ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 فإنهم عدولي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويستقيم وإذا مرض.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 هب لي حكما وألحقني بالصالحين لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني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 وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اذْهَبُوا سَوِّكُوا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ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 أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعبت أم لم تكن من الواعظين.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 اتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل انتم قوم عادون قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون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 وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم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 في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإن وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وانه لفي زبر الاولين اولم يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل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 فَيَقُولُ هَلْ نَحْنُ مُنظَرٌ أَفَبِعَذَابِنَا اسْتَأْجِرُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جِئْنَاهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ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 فلم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا, وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا